ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلت فعدلوا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 كِتَابٌ وَصَّافٌ دِهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَاهُ سِلْكَتَابَةً مَّامَنَ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكٌ فاتبعوه واتقوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كن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 سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ